ل أ ن ه هكذا ب ا ل ا س م حبل بي وفي الخطايا ولدتني امي لكني أ ت ك ل على غنى رحمتك ومحبتك للبشر صارخا قائلا اللهم اغفر لي فاني خ ا ط ئ أ ن ا يا يسوع أ ن ا ا ل خ ا ط ئ إ ن ك ب ا ل د م و 「えらいよ」 وحياتي ش ر ي ر ة أ ن <تصفيق> ا ا ل خ ا ط ي إ ب ل ي س عم الي جر ي ورايا اجرين الو نهار بحل الدنيا فعليا ويزين للنار ابليس عم يجري ورايا يجري ليل ونهار بحل الدنيا في عينيا مني من ا ي د و نجيني انا م ن ا ل خ ا ط ئ أ م ن ا ر ا ض ن ي دايما ن ا ص ي تعتبر دو علي ا وقلبي م ن م ا يكون ناسي قلبك في ح ن ي ا أ ض ر ر م ن ي دايما عاصي تعتبرد ط علي وقلبي لما يكون ح ن ي ا سامحني يا ربي واغفر لي يا زائر صرلي يا دلبي أ ن ا ا ل خ ا ط ئ من حبك وحنانك ل ي بدمك ي ت ف د ي ن ي و ت ح م ل ت كل اسيه علشان انت ش ر ي ن ي من حبك وحنانك م ي ا بدمك يدفديني ♪や♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪い♪♪や♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪あ لا تغلق ب ب ي ع ت ك في وجهي يا ربي أ ن ا ع ش م ن في رحمتك تغفر لي يا ذنبي لا تغلق ب ب بيعتك في وجهي يا ربي ど مد ليا جروحي و ا ل ليا ر ي